الأرش. يرد هو يأخذ القيمة ويدفع ارش العيب الذي أحدثه هو نعم. فصل وإذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ انتبه هذه تكثر بين الباعه كثيرة وان شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ كما يقولون في حراج السيارات مثلا يذكر فيها انها كذا وكذا وكذا وكذا وغير صادق ليدخل بعض العيوب التي فيها مثلا ويقول انا ما ابيعه الا على من يقبلها برمتها ولا يفتش في عيوب شرط البراءة من كل عيب قال ما ترد علي باي عيب افرض انها كذا وكذا وكذا ما تردها علي قال ذا قبلتها وهو يظن انها سليمة قال لم يبرأ لأن البراءة من العيب بعد النص عليه يقول مثلا انتبه هذه الدابة فيها عرج هذه السيارة فيها اختلاط كذا وكذا فيها ضعف في الفرامل فيها ضعف كذا فيها كذا فيها كذا, فيها كذا يعدد اللي فيها صحيح لكن يقول خذها وكما كما ترى لا تفتش في عيوبها ولا تقل شيئا نقول لا هو اشترى سياره ما اشتركهم حديد فلا بد انه مثلا العيب الذي فيها بينه واما ان تشترط عليه البراءه من كل عيب لا لم يبرئ لان البراءه مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط يعني البراءة من العيب أو الاعتراف بالعيب محسوب له شيء من الثمن يقول مثلا هذه السيارة فيها كذا وكذا من العيب معلوم أنها لو كانت سليمة كانت ساوي ثلاثين لكن لما ذكر هذا العيب ما تجاوزت خمس وعشرين فهذا العيب له مرفق في الثمن له حد له نصيب من الثمن لأن البراءة مرفق في الثمن يعني له حد له نصيب من الثمن في البيع لا يثبت إلا بالشرط يقال ترى فيها كذا اما اذا قال ما تردها بعيب ربما ان فيها عيب قيمته كثيره واصلاحه كثير فالمراعى في الثمن اقل مما يساوي هذا العيب لكن اذا ذكر عرف واخذ حده لا يثبت الا بالشرط يشترط البايع على المشتري بان فيها كذا لا تردها علي فلم يثبت مع الجهاله كالاجل فلم يثبت البيع مع جهالة العيب الا عند ذكره مثل البيع بالاجل لا بد ان يكون محدد يعني لو قال اشتري منك هذه السيارة بقيمة مؤجلة فاشتراها بقيمه مؤجله هل يصح هذا لا لان مؤجله وايش معنى مؤجله في مؤجله اسبوع مؤجله شهر مؤجله سنه مؤجله سنتين مؤجله على اقساط مؤجله دفعه واحده لابد من تحديد الاجل من اجل ان لا يكون هناك اشكال في المستقبل فلا يثبت مع جهالتك كالاجل نعم وعنه اقرا لا يب... وإذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط فلم يثبت مع الجهالة الاجل وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع عليم العيب فكتمه لم... وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال يبرأ قال انتبه أبرئني من كل عيب قال أبرأتك ما أردها عليك بأي عيب اتفق على هذا يقول الرواية الأخرى تقول يجوز مثل هذا لان هذا مراعا في الثمن فرق بين أن يبيع عليه سيارة سليمة مئة في المئة أو يبيع عليه سيارة فيها عيوب كثيرة فهو إذا باع عليه سيارة سليمة من العيوب بيع بثلاثين مثلا لكنه قال لا أنا بيع لك هذه السيارة ولا تردها علي بعيد ابدا مهما وجدت من العيوب لا تردها من يشتريها ما حد يشتريها إلا برخص بعشرة مثلا بدل الثلاثين فهو مراعى في الثمن طلب البراءة مراعى في الثمن وعنه يبرأ إلا في حال واحدة اذا علم البائع بالعيب وكتمه السياره مثلا او الذابه يعلم فيها عيب الدابه مثلا يعلم انها ترضع نفسها وهذا عيب فجحد على البائع جحد البائع على المشتري وقال انتبه انا بيع عليك تبرئني من جميع العيوب وأسكت عن ذكر هذا العيب قال تبرئني من جميع العيوب هذا الرجل يردى بسليمة وحسنة وفيها حليب وكذا فقال أنت بري أنا أريده فاشتراها وأخذها لداره وفيها حليب كثير حينما اشتراها لما أراد أن يحلبها وجدها قد رضعت نفسها ليست مصرات وإنما هو واضع لها حاجز يمنعها لا ترضع نفسها فاجتمع اللبن لبن اليوم ما في تصريح لكن لما أطلق هذا الحاجز التفتت لنفسها ورضعت نفسها فما بقي فيها حليب فأراد ردها فيقول البائع أنت أبرأتني من كل عيب وتلزمك يقول المشتري ما ظننت أن هذا العيب فيها لأنه ما ظهر عليها أثره الحليب في ضرائها فإذا بها ترضع نفسها فنقول للبايع أتحلف أنك لا تعلم أنها ترضع نفسها فالرجل أبرأك من كل عيب تلزمه أنت لا تحلف فأنت قششته، فترجع إليك دابتك وذكر عيبها هذا عند البيع مرة أخرى، لا تقع في الغش مرة أخرى، فلا يخلو إما أن يكون البائع عالم بالعيب وكتمه فلا يبرأ، وإن كان لم يعلم بالبيع بالعيب ولم يكتمه و. أبرأه المشتري من كل عيب دخل على الرواية الثانية لما قال لهذا الدليل اقرأ لما روى ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانئة درهم فأصاب به عيبا فأراد رده على ابن عمر على ابن عمر فلم يقبله فترافع إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر اتحلف انك لم تعلم بهذا العيب فقال لا فرده عليه وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت اجماعا لما رؤية ان ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا لزيت ابن ثابت رضي الله عنه بشرط البراءة ابن عمر اشترط على زيد قال ما ترد علي هذا العبد باي عيب والقيمه ثمانمائة درهم فقبله زيد واخذه بثمانمائة درهم على انه لا يرده لابن عمر باي عيب ولم يسم عيبا فوجد فيه زيد عيبا فظيع ما يمكن أن يتحمله، فرجع إلى ابن عمر رضي الله عنهم، فقال في في العبد عيب ما ما ينصبر عليه. أريد أن أرده، قال لا، أمل أمتق، ألم تبرئني من كل عيب؟ أنا اشترطت عليك أن تبرئني من كل عيب وقد أبرأتني، فأنت دخلت عليه على أن فيه عيوب. الله أعلم بها وأبرأتني منها فقال لا أرفعك إلى الخليفة فترافع رضي الله عنهم القاضي والخصمان كلهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم لكن في الحقوق المالية ما في حرج فترافع إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر صحيح الرجل أبرأك من كل عيب لكن أريد أن أسألك سؤال هل كنت تعلم عن هذا العيب أو لا تحلف أنك لا تعلم فألزمه ما تحلف يعود إليك عبدك فتورع ابن عمر رضي الله عنهما عن اليمين ولم يحلف فرد عثمان العبد على ابن عمر وكان الصحابه رضي الله عنهم وهذا محتمل ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يدري عن العيب لكن تورعوا فالصحابه رضي الله عنهم منهم من يتورع عن اليمين وان كان يعلم انه محق فيها لكن الضرر عليه بترك اليمين فيتحمل الضرر ولا يحلف فكان عثمان رضي الله عنه في مثل هذه القضية قضية اخرى كان عثمان خصم فتوجهت اليمين على عثمان رضي الله عنه فابى ان يحلف ورد عليه بضاعة والزم بمقتضاها لانه تورى عن اليمين رضي الله عنه وقال لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان لا يصادف حلفي هذا شيء قد قدره الله علي فيتحدث الناس ويقولون هذا بيمين عثمان أصب كذا مات ولده حصل له كذا لأنه حلف وهكذا لا أنا ما أحلف ردوا علي بضاعتي والزموني بقيمتها لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان فالتورع حسن وعمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله إن في يدي عصا ويشير بالعصا رضي الله عنه يقول اليمين الذي أنت متأكد منها لا تمنعك من حقك والله إن في يدي عصا يري الناس يحلف في يدي عصا والعصا في يده وذلك أن اليمين المحقة توحيد وتعظيم لله جل وعلا لكن نهي عن كثرة الايمان خشية ان يتساهل الانسان ويحلف بما لا يتيقن من ناحية الناحية الثانية ان الانسان ما يحب ان يتحدث الناس به يقال بيمين عثمان رضي الله عنه فالخليفتان رضي الله عنهما واحدهما يقول احلف على حقك الذي مثل الشمس والاخر يقول لا احلف والتزم ولا يقال بيمين عثمان فاليمين أمرها شأنها عظيم ليست من السؤولة بمكان في حال الصدق وفي حال الكذب ورد أن سعيد من المسيب رحمه الله أحد سادات التابعين وتلميذ أبي هريرة رضي الله عنهما وأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم وهو من سادات التابعين توجهت عليه اليمين بأربعين درهم فأبى أن يحلف والتزم بالمبلغ أربعين ألف درهم فأبى أن يحلف والتزم بالمبلغ ودخل السجن ما عنده سادات والبضاعه تالفه السمن تلف وهو فيه العيب يظنه قبل الشراء أو بعد الشراء ما يدري فأبى أن يحلف لأنه غير متيقن ودخل السجن في قضية أخرى كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم رحمهم يبيعون ويشترون ويطلبون الرزق الحلال في قضية أخرى توجهت اليمين على سعيد بن المسيب بدرهمين يحلف ويأخذها وإلا يتوقف عن اليمين تروح عليه فهو رضي الله عنه وراح حلف وأخذ الدرهمين ووضعه في جيبه ومشى فجاءه أحد تلامذته فقال يرحمك الله حلفت على درهمين وأخذتها وابيت أن تحلف على أربعين ألف درهم ودخلت السجن من أجلها لما لا حلفت على أربعين درهم وتسلم منها قال لا بينهما فرق الدرهمان أعرف يقينا أنها ليست له وأخشى إن دخلت عليه تضره فأنا أردت بيميني أن أنقذه منها وأخذتها شفقة على أخيه دخلت عليه الدرهمين ضرته فأنا حلفت لاجل لا تدخل عليه 40000 سمن اشتراه فوجد فيه فساد فاره فاراد رده فقال القاضي له اتحلف انك اشتريته وفيه الفاره فيه العيب هذا قال لا ما استطيع احلف محتمل ان الفاره يعني عندي الغالب أن الفاره فيه من أول لكن احتمال ضعيف أنها دخلت فيه بعدما اشتريته أنا فابى أن يحلف وأريق السمن والتزم بأربعين ألف قيمة السمن هذا وقيل له لما لم تحلف قال لا لأني لست متيقن محتمل احتمال ضعيف أن هذا الفساد وهذه النجاسة جاءته بعد ما شريته لكن احتمال ضعيف وهو ما أراد المطالبة في الأول إلا هو شبه الغالب واليقين عنده أن الفساد من أول لكنه خشي أن يكون الفساد وهو في ملكه فيكون أخذ الأربعين الف من صاحبه وهو لا يستحقها فالصحابة والتابعون رحمهم الله يتورعون ويحسبون للمين ألف حساب ولا يستسلونها سواء كانت له أو عليه سواء كانت له أو عليه والواجب على المسلم أن يهتم بهذا فتوجهت اليمين على شخص بطلب أحد الصحابة رضي الله عنهم فأراد أن يحلف الذي توجهت عليه اليمين فقال والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة ان الامر قال لا لا, لا تقول كذا قل والله ان الامر كذا وبس فحلف بهذا اليمين الذي توجهت له فما قام بمكانه ما قام بمكانه فحمل ميتا فقيل له يرحمك الله لماذا منعته من اليمين الأولى والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة قال نعم اليمين القصد منها يعني تخويف الحالف واستحضار عظمة الله جل وعلا والاستهتار بها يستهتر بعظمة الله جل وعلا بخلاف ما إذا قال والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فكأنه وحد الله وأثنى على الله جل وعلا يقول خشيت أنا أعرف أنه كاذب فأخشى أنه إذا وحد الله جل وعلا يعفو الله عنه من أجل توحيده وأنا أريد أن يظهر كذبه أن الرجل كاذب فلما حلف اليمين التي مجرده من التوحيد والثناء على الله جل وعلا يقول سقط في مكانه فيجب على المسلم ان يهتم باليمين ولا يحلف الا على ما تيقنه لان الامر ليس بسهل والنبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذا فاحلف او دع على مثل هذا فاحلف او دع يعني مثل الشمس اشار الى الشمس وقال الشيء الذي يقين عندك احلف عليه وأما ما كان ونت فيه شك فلا تحلف وعمر رضي الله عنه ما قال احلفوا على اي على يمين قال لا تمنعكم اليمين من حقوقكم يعني في الشيء الذي تتيقنونه وتعلمون انه حق لكم نعم ويتخرج أنه يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه, فيه فصحك العتاق <تصفيق> قال ويتخرج أن يبرع مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في صحة البراءة من المجهول أما البراءة من المعلوم فهذا لا أشكال فيه يقول ترى فيه كذا قال أنت بريء من هذا لكن قال أبرئني من كل عيب فقال أبرأتك فيرى بعض العلماء أنه لا يصح البراءة من عيب مجهول ويرى بعضهم أنه في باب البراءة يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيره فتصح البراءة من المجهول نعم قال لأنه إسقاط حق فالمرء أسقط حقه فهو اسقط حقه عن شيء مجهول وقد علمه فيما بعد فهو قد اسقطه نعم وان قلنا بفساد الشرط، فالبيع صحيح لان ابن عمر لان ابن عمر باع بشرط البراءة فاجمعوا على صحته لان ابن عمر باع على البراءة من كل عيب من قال له الصحابة رضي الله عنهم انظر ما يصح بيعك هذا لان هذا براءة من عيب مجهول اجازه الصحابة رضي الله عنهم نعم ويتخرج فساده بناء فساده فساد البيع اذا كان على البراءة من كل عيب نعم بناء على الشروط الفاسدة ويتخرج فساده بناء على الشرط الفاسد لانه هذا البيع قالوا فاسد لأن فيه شرط فاسد فألزم ابن عمر ببضاعته وردت عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل رجل يريد ان يحج عن والدته وهي على قيد الحياة ولكنها مريضة مرضا شديدا ولا تستطيع ان تتحرك من مكانها فهل له ان يحج عن امه يحج عنها حسن لكن يعلمها بعزمه على الحج عنها قبل ان يحج يعلمها بذلك ما الحكم في من يحج بمال جمعه من الحرام لا يجوز له ذلك والحج يسقط عنه يعني ما يؤمر باعاده الفريضة لكنه قد يكون محروم من الاجر لانه ورد في الحديث ان الرجل اذا قال لبيك وكما ناقته او راحلة وقال لبيك ناداه مناد من السماء زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور وإذا قال لبيك على راحلة أو زاد حرام قيل له لا لبيك ولا ساديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك غير مبرور أو كما جاء عن صلى الله عليه وسلم هل يجوز للانسان ان يساعد اخاه بقضاء الصيام وهو حي لا الحي لا يخلو ان كان يستطيع القضاء يقضي وان كان يشق عليه فينتظر وان كان يعمل الشفاء فينتظر متى ما شفي ان شاء الله يقضي وان كان مرضه ما يستطيع الصيام معه فيطعم عن كل يوم مسكينا المحرم إذا كان إزاره مشقوقا من النصف وخاطه هل يجوز ولن يحرم به نعم لأنه لا يجوز أن يخيطه فيجعله كالقميص أو كالسروال، لكن كونه مثلا في الوسط مشقوق ثم خاط الشق أو كفه من أسفل أو كفه من أعلى ولم يقرم طرفيه فلا بأس بهذا هل يكون الرضاع محرم والمدة كلها خمس دقائق الجواب نعم بل اقل من هذا لان المراد خمس رضعات فاذا وضعت المراه الطفل على ثديها رضع ثم رفعته ونقلته للثاني مثلا اصبحت رضعتان فعادته للاول اصبحت ثلاث ردته للثاني صارت اربع وهكذا قد تقلبه بين ثدييها خمس مرات في اقل من خمس دقائق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول ربينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين